فإنه قد صدر مني قبل حلقات خطأ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه منه وهو أنني أجبت عن سؤال فيما يتعلق بالزكاة وقلت قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في المال حق سوى الزكاه وهذا غير صحيح ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا الخطأ وإنما أتيت من جهلي أولا اعترافا مني وثانيا لبعد العهد بهذا الحديث فإنه قد اختلط علي بحديث آخر والآخر أيضا ضعيف وهو إن في المال حقا سوى الزكاة وهو ضعيف لكنه أصح من الأول وهو ليس في المال حقا سوى الزكاة فكلا الحديثين ضعيف وقلت أيضا هذا الأول والثاني قلت بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ صورة الإخلاص في أو دبر الصلاة بعد الصلاة هذا خطأ ايضا أستغفر الله وأتوب إليه منه وإنما اختلط علي بأذكار المساء فإن صورة الإخلاص والمعوذتين ثبت أنهما من أذكار المساء وهو ثابت في الحديث الصحيح أما دبر الصلاة فلم يلد في السنة فيما علمت شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على قراءة صورة الإخلاص وإنما فيه التنصيص على قراءة المعوذتين إلا أنه قد ورد في بعض الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذات المعوذات وقد جنح بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر وغيره إلى إدخال صورة الإخلاص مع المعوذات. قد ذهب إلى هذا أيضا جمع من الائمه المحققين المعاصرين فهذا الحديث أعني ذكر المعوذات يدخل معه صورة الإخلاص بالتغليب كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كقولهم العمرين وغير ذلك فممكن أن تدخل صورة الإخلاص بالتغليب ومن أراد أن يقف عند النص الثابت فليقر المعوذتين فقط دبر الصلاة أما الاخلاص فقلت لم يرد فيها شيء خاص بها والله تعالى أعلم توقفنا في الحصة الماضية وأنا أطلب منكم أن تسعى صدوركم هذا المجلس في شرح التشهد ركزت على التشهد لأنني لاحظت أن أغلب المسلمين أغلب المسلمين لا يعتنون بهذا التشهد سواء في معرفة ألفاظه أو معرفة ما دلت عليه أو ما دل عليه هذا التشهد وكنا قد شرحنا فيها صيغة التشهد وتوقفنا عند شهادة أن محمد رسول الله بعد أن تكلمنا بشيء مخترب عن شهادة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله الدالة على توحيد الألوئية وبدأنا في الكلام على شهادة أن محمد رسول الله وهي الشهادة الدالة على توحيد الانتباع وتذكرون أننا ذكرنا في القراءة خلف الإمام تكلمنا عن الفاتحة وقلنا بأن أنواع التوحيد ثلاثة ويندرج مع الثلاثة توحيد عظيم وهو توحيد الاتباع فإن ذكر توحيد الألوهية يدخل معه توحيد الاتباع وإن ذكر معا فإنما تدل لا إله إلا الله على توحيد الألوهية وتدل أشهد أن محمد رسول الله على توحيد الاتباع وشهاده أن محمد رسول الله أن محمدا عبده أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عابد لله تبارك وتعالى وأنه لا شريك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك الله جل وعلا في شيء من صفاته سواء في الرغوبية أو الالوهيه والأسماء والصفات وإنما هو عبد من عباد الله تبارك وتعالى وبشر كسائر البشر إلا أنه صلى الله عليه وسلم أبيه وأمي فاق البشر وتميز عنهم بهذه الرسالة هذه النبوة وتميز عنهم صلى الله عليه وسلم ايضا بما جبله عليه من قوة العبادة وعظيم الأخلاق فإن الله تبارك وتعالى وصفه في القرآن العظيم بأنه على خلق عظيم وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاق البشر أو أنه ليس من البشر فإن هذا من الضلال المبين وقد قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما في القرآن الكريم قل لا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن, أن, إلا إن أتبع إلا ما يوحى إليه وقال الله تبارك وتعالى أيضا عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل اني لا أملك ضر لكم ضرا ولا رشدا قل لا لن يجينني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وقول المصلي في تشهده واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة أو بالعبوديه وبالرساله عفوا عبده ورسوله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبوديه وبالرساله يتبين منه ضلال طائفتين اثنين طائفه غلت في النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزت الحد في الحب والتعظيم وطائفة جفت في حقه صلى الله عليه وسلم فرموه بالكذب والسحر اما الطائفه الاولى فهؤلاء اعطوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبيه وإذا قلنا اعطوه حقا في الربوبيه فمن باب اولى انهم اعطوه نصيبا من الألوبية وذلك بان صاروا يتوجهون اليه صلى الله عليه وسلم بطلب الحوائج وتفريج الكربات والذي يذهب الى المدينه النبويه حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف فانه يجد امرا مهونا من عموم المسلمين بخاصة الأعاجر فإن بعضهم يرسل رسالة وبعضهم يصلي إلى القبلة فإذا سلم قام وانحرف إلى جهة اليسار إن كان القبر عن يساره أو انحرف إلى جهة اليمين إن كان القبر عن يمينه ورفع يديه ودعا لا ندري هل يدعو الله تعالى باستقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يتوجه بالدعاء رأسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ولهذا يخطئ كثيرا من الناس من يقول إني ذاكم إلى المدينة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذه الزيارة أو هذا شد الرحال بهذه الكيفية غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فالواجب أن يقول المسلم نذاهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه ولا مانع حينئذ إذا ذهب إلى المدينة أن يجعل زيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يفعله من الزيارات في المدينة وهي من الزيارات المشروعة لكن لا ينبغي أن يجعل هذا ديدنا له إذا وصل إلى المدينة فإنه كما يفعل كثير من الناس يبدأ يومه بزيارة قبره وينهي يومه بزيارة قبره فإن هذا من البدع الذي لم يكن يعرفها الصحابة رضي الله عنهم إني أقول هذا وأعلم أن بعض الناس ربما يختلط في نفسه أننا لا نعظم رسول الله وإننا والله لنعظمه تعظيما كبيرا بما يليق به صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز به حدا وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وهو الوحيد في الصحابة رضي الله عنه فيما نعلم أنه كان إذا سافر إذا رجع من سفره أول ما يفعله هو أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال نافع مولاه وهو من أخص الناز به قال نافع ليته لم يفعل لأن بعض الناس اعتمد على فعل ابن عمر فصار يفتدي به ثم إن الناس بعد ذلك زادوا في هذا الأمر حتى جعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وحتى قال القائل منهم يا ليتني حمامة أطوف حول القبة والقبة هي هذه القبة الخضراء التي جعلت فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا فالواجب على المسلم أن لا يرفع نبينا صلى الله عليه وسلم فوق المكانة التي بوأه إياه ربه جل وعلا بل إنه عبد لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام بيده اللواء المحمود وهو أول شافع وهو أول مشفع وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يحشرنا معه في جنة النعيم هذه الطائفه قلت غلت في النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطته مرتبة الربوبية ومرتبة التصرف في هذا الكون قلت حتى قال القائل الذي ذكر قصيدة وهي قصيدة البردة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ فيها مبالغة عظيمة حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم ومن ومن جودك وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فجعل الدنيا وجعل الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وعطائه وجعل علمه تجاوز العلوم إلى علم ما في اللوح المحفوظ وهذا والله شطط وبعد وضلال نسأل الله عز وجل أن ينجينا منه وأما الفرقه الثانية التي ظلت في هذا الباب وهي التي جفت عنه صلى الله عليه وسلم وهم الذين رموه بالكذب حتى كما قال الله جل وعلا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أو قال بعضهم كذبا وزورا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كاذب وحاشاه عليه الصلاة والسلام قالوا أنه كاذب في تعميم الرسالة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته خاصة وليست عامة وهذا كقول النصارى فإن النصارى كثيرا من النصارى يقولون نعم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق بهذا اغتر كثير من المسلمين أن النصارى يا من تقولون بأن النصارى لا يؤمنون بنبوة محمد فإني سمعت قسيساً أو راهبا يقول إن محمد رسول حقاً لكن إثباتهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ناقصة لأنهم يقولون هو رسول للعرب خاصة يقول أهل الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم رسالته خاصة بالعرب وليست عامة لجميع الخلق وجميع الناس ويستدلون لهذا بما في القران الكريم حيث يقول الله جل وعلا هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم قال والامنيون هم العرب نقول لهذا القائل هل تعترف أن محمدا رسول حقاء فإن قال نعم قلنا له هل تعتقد أنه صادق أم أنه كاذب فإن قال أعتقد أنه كاذب بطلت شهادته لأن الرسل لا يكذبون وان قال نعم أعتقد أنه صادق قلنا له إن هذا الرسول جاء بالوحي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 بهذا يلقم هؤلاء حجرا في هذا الباب وأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين ورسول لكافة المرسلين بهذا ينتهي تنتهي صيغة التشهد التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا نقول لو اقتصر مسلم على هذا الجزء من التشهد فإن صلاته صحيحة لو اختصر المسلم على هذا الجزء من التشهد فإن صلاته صحيحة لماذا؟ لأنه متبع لظاهر النص أو لظاهر الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ايضا لما ذكر التشهد انتهى عند الشهادتين وكذا عائشه وكذا سائر من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا حديث صحيح والحديث في الصحيح فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث كما تلاحظون عام ليس فيه تخصيص التشهد الأول من التشهد الثاني فإنهم قالوا قد علمتنا كيف نسلم عليك في قولهم السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي ورحمة الله فكيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهذا الحديث دليل على أن هذه الصلاة تقال في التشهد الأول وتقال في التشهد الأخير لأن الحديث لم تفصل. لم تقل يقال هذا في آخر أو في التشهد الآخر أو في آخر الصلاة وإنما ذكرت الصلاة مقترنه بالتشهد فاشتملت على التشهدين التشهد الأول في قول الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله عرفت أو عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب لسان وكانوا عرب يفهمون اللغة العربية ويعلمون أن الصلاة هي الدعاء لكنهم علموا أن هذه عبادة فأرادوا أن يأخذوا من نبينا صلى الله عليه وسلم كيفيتها كما علموا من قول الله تعالى واقيموا الصلاة لأن الصلاة هي الدعاء فاحتاجوا لأن يتعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة مخصوصة فعلمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي كذلك هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما سألوه أن يعلمهم إياها لماذا؟ لأنهم علموا أنها عباده ولا بد أن تأخذ بحروفها وكلماتها من نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام فثبتت عنه صلى الله عليه وسلم صيغ تسعة تسع صيغ ثبتت في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكمل الصفات أكمل صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الخيفيات أولها اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا هذه الصيغة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد والطحاف الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه الصيغة وردت في صحيح البخاري ومسلم صيغة الثالثة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد الصيغة الثالث الرابعة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وذلك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الخامسة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراه كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصيغة السادسة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وزرية كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصيغة السابعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم هذه الصيغ ثم هذه الصيغ يا إخواني لا ينبغي زيادة عليها هذا شيء لا ينبغي زيادة اللهم صل على سيدنا محمد قد يقول قائل في قولنا اللهم صل على محمد استخفاف بنبينا صلى الله عليه وسلم وعدم تقديره حق قدره فهو سيدنا نعم هو سيدنا هو سيدنا وسيد ساداتنا عليه الصلاة والسلام لكنه ذكر هذه الصيرة قد يقول قائل إنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التسييد لأنه أراد أن يتواضع عليه الصلاة والسلام نقول حق إن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين لكن ألا يقال هذا أيضا أو كيف ينبغي أن يقال هذا والصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس وأكثر الناس تعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يلد عن واحد منهم ولا عن التابعين ولا عن أئمة الهدى المتبوعين زيادة لفظ سيدنا فلا شك أن هذا يدل على أن هذا اللفظ لا ينبغي زيادته بل الواجب الاقتصاء على ما ورد في وصف هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام علم الصحابة تعليما ولهذا شنع الامام ابو بكر بن العربي رحمه الله المالكي على الامام الكبير ابن ابي زيد القيرواني في رسالته عندما زاد ابن ابي زيد رحمه الله وغفر له في صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم زاد وارحم محمدا شنع عليه ابو بكر بن العربي تشنيعا كبيرا قال رحمه الله تعليقا على ابن ابي زيد في الرساله عندما زاد وارحم محمدا قال ابن العربي اسمعوا لهذه الكلمه اسمعوا لهذه الكلمة يا أخوان قال ابن العربي حذاري ثم حذاري حذاري بلايا حذاري بدنيا على وزن فعالي يعني اسم فعل امر بمعنى احذر حذاري ثم حذاري من ان يلتفت احد الى ما ذكره ابن ابي زيد فيزيد في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وارحم محمدا فإنها قريب من البدعه وقول قريب من البدعه استحياء من ابن ابي زيد لانه امام عظيم في السنه يا اخوان ابن ابي زيد امام كبير في السنه وهو بما نافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منافحة كبيرة جدا في بلاد المغرب فاستحيا ابن العربي أن أن يصرح بأنها بدعة فقال فإنها قريب من البدعة لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصلاة بالوحد فزيادة فيها استقصار له يعني زياده في وصف أو في صيغة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنها اتهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في التعليم هذا معنى استقصار له قال الزياده فيها استقصار له واستدراك عليه واستدراك عليه ولا يجوز أن يزاد على النبي صلى الله عليه وسلم حرف هذه كلمة عظيمة كلمة عظيمة من هذا الإمام المالكي الذي كثيرا ما ينافع عن السنه إن ظهرت له وقال ايضا في موضع آخر في حكم هذه الزيادة قال وهذا من تحريف الشريعة وتبديلها ونحن نربع بابن أبي زيد بأمثاله من ائمه الإسلام أن يتهموا بتبديل الشريعة وتحريفها وإنما مقصود بن العربي أن الزيادة على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من تحريك الشريعة وتبديلها، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا متبعين لا مبتدعين وهذه الصيغه إخواني فيها اللهم صل على محمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشهور من أقوال أهل العلم أنهم يقصدون بها سؤال الرحمة له عليه الصلاة والسلام لأنهم قالوا إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن العباد الدعاء والذي اشتهر عند أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم عفوا أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له بالرحمة عليه الصلاة والسلام والصحيح خلاف هذا الذي ذكروه وان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من الله اخف من الرحمه ذلك لأن الله جل وعلا يقول عن الانبياء اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فعطف الرحمه على الصلوات والعطف يدل على المغايره وهذا يدل على أن الصلاة أو على أن الرحمة غير الصلاة لأن الله عطف الرحمة على الصلاة وأحسن ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ما أخرجه أو ما ذكره الامام البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم عن إمام المفسرين أبي العالية الرياحي رحمه الله قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملكوت أو في الملأ الأعلى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ذلك لأن الصلاة إخواني من الصله والثناء على العرض هو من أعظم الصلاات. ولذا إذا أردت أن يعني تزكي إنسانا تثني عليه أمام الناس فإذا أثنيت على الإنسان أمام الناس فقد وصلته بأعظم الصلاة بحيث لا يحتاجون بالسؤال عنه فإن قيل كيف هل نتعامل مع فلان يقال لا إن الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني ذكره بأحسن الأوصاف والله تعالى اثنى على عبده في الملأ الأعلى فهو قد, أوصى قد وصله بأعظم الصلاة صلى الله عليه وسلم وقوله وعلى ال محمد آل الرجل هم أتباعه آل الرجل هم أتباعه على دينه لهذا قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فآل فرعون هم أتباعه على الكفر وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه فإن أضيفت الآل إلى البيت دل ذلك على اقتصار المعنى على أهل بيته ممن هم على شريعته عليه الصلاة والسلام لأن الآل تطلق على كل من ينتمي إلى الشخص سواء هذا الانتماء انتماء بنسب أم انتماء بحمية أو انتماء بمعاهدة أو موالاه أم اتباع؟ وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه كلهم وأنتم منهم وأنتم منهم أنتم من آل محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل أهل بيته أو آل بيته عرفنا أن المقصود بالال هم قرابه النبي صلى الله عليه وسلم المتبعون له في شرعه وقوله في صيغه الصلاه إنك حميد مجيد هذه الصيغه تفيد التعديد وحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول وفاعل بمعنى أنه سبحانه جل وعلا حامد لعباده وأوليائه الذين امتثلوا شرعه واتبعوا دينه فإن الله تعالى يحمد لعباده هذا الاتباع وهذا الإذعان ومحمود المفعول فهو سبحانه جل وعلا يحمد على ما له من صفات الكمال وجزيل الانعام سبحانه جل وعلا ومجيد فعيل بمعنى فاعل اي ذو المجد وذو المجد معناه ذو العظمه وكمال السلطان ذو العظمه وكمال السلطان وقوله في صيغه التشهد ايضا وعلى ال ابراهيم قيل إن المشبه ينبغي أن يكون دون المشبه به كان تقول اعطني كما أعطيت لفلام فإن التشبيه يدل على أن المشبه أو المشبه دون المشبه به وهنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا فيما قالوا في تأويل هذا المعنى وقد ذكروا له اقوالا كثيرة وأحسن ما قيل أن الكاف هنا للتعليل أن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه والمعنى أنك لما باركت على إبراهيم فبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الصلاة والمباركه نالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في هذه الصيغه وذلك عند الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم كما صليت على آل إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم لأن, لأن آل الشخص يدخل فيهم ذريته المتبعون له في دينه ونبينا هو أفضل, هو أفضل هذه الذريه المتبعة ولهذا نيل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء مرتين بخصوصه وبدخوله تحت آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة بأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فقولوا قولوا اللهم صل على محمد ثم يبقى شيء أخير وهو أن المسلم إذا ختم الصلاة في التشهد الأخير يؤمر بأن يستعيد من أربعة أشياء وهذا أمر واجب كما قال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من تشهده الأخير فليقل أو فليستعذ من اربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماث ومن شر فتنة المسيح الدجال الاستعاذة من هذه الأربع واجبه يا أخوان لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمران وعليكم جميعا أن تتعلموا هذه الاستعاذة من أربع اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمماث ومن شر فتنة المسيح الدجال أما الاستعادة فهي الالتجاء الاستعادة هي الالتجاء أو الاعتصام فقول المسرف أعوذ بالله من كذا أي التجئ إلى الله وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم أو من فلان الظالم هذا معنى الاستعادة وعذاب جهنم الاستعاذة من عذاب جهنم قوله أعوذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم فيه محذوف مقدر تقديره اللهم إني أعوذ بك من عذاب من جهنم بتقدير من أو أنه بتقدير كلمة فيه أي اللهم إني أعوذ بك من عذاب في جهنم وكذا المعنيين الصحيح كما قال الله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ والمعنى بل مكر في الليل والنهار حذف الله فحذف حرف الجر فيه لأنه علم كما يقال هذا خاتم أيضا خاتم حديث أي خاتم من حديث والكلام على جهنم يتناول أشياء الشيء الأول قبل أن نتكلم عن جهنم نعوذ بالله منها جهنم علم على النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة كما تقال تقول في فلان الإنسان تسميه عمار ولا تسميه سعيد ولا تسميه عبد الله فجهنم علم يعني اسم لهذه النار التي أعدها الله لكافرين كافرين نعوذ بالله منها والبحث فيها يكون من أوجه الوجه الأول هل النار موجودة الآن أم ليست موجودة الذي عليه اهل السنه أن النار موجودة الآن وهي تسعى قال الله تعالى وبشر الذين كفر وبشر الذين نعم في سورة البقرة تذكروا نعم نعم لا فإذا تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين فاتقوا النار فتقل النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين فهي معدوده وأعدت في علمان وعلى هذا أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن شيء ثاني هل النار مؤبده أم مؤمده يعني هل هي باقية أبد الآبدين لا تنتهي أم أنها تنتهي إلى امد أي مؤمده يعني تنتهي إلى امد تبقى تبقى تبقى إلى امد ثم تفنى كما يقول بعض المتفلسفه الذين ظلوا عن سواء السبيل الذي عليه اهل السنه والجماعه أن النار مؤبدة تبقى أبد الآبدين وأبد الآباد تبقى ما بقي الكفار في نار جهنم لا تنتهي وهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى وليست صفة لهذه النار. بعض الناس قالوا قد شاركت النار في صفة من صفات الله. فإن الله تعالى آخر لا نهاية له والأول والظاهر والآخر والأول والآخر والظاهر والباطن. لكن آخرية النار بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله لأفناها وابادها لكنه سبحانه جل وعلا جعلها مؤبدة وشاء أن تبقى مؤبدة أما صفة الآخرية لله تبارك وتعالى فهي صفة لازمة لذاته سبحانه جل وعلا فالنار إذا مؤبدة لا تنتهي وقد ذكر تأبيد وجود النار في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قال الله جل وعلا كما في سورة آل عمران الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا الموضع الثاني الذي ذكر فيه الله جل وعلا تأبيد النار هو في سورة الاحزاب قال الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا والموضع الثالث هو في سورة الجن حيث قال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وأما قول من يقول بأن النار تبقى مدة ثم تفنى فإن هذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة بل إن ظاهر القرآن يدل على أن النار تبقى أبدا وظاهر السنه كذلك مما يتعلق بمبحث جهنم ايضا هل جهنم او هل النار واعلوني اسماعكم ارجو ان تعيروني اسماعكم هل النار او اين توجد النار هذا السؤال اين توجد النار الصحيح والتحقيق اسمعوا جيدا الصحيح والتحقيق أن النار موجودة في الأرض لا تستغربوا تكمش جبانك على أنت قل فقط الله وقل ربيز ابن علم وكلنا نجهل أشياء وأشياء ونحن الآن في مقام العلم ونتعلم من كان جاهلا فليقل اللهم زدني علما النار موجودة في الأرض لكن ليست أرضنا هذه وإنما في الأرض السفلى ألم تقرأوا قول الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن اي أي خلق سبعة أراضي وجهنم أو النار موجودة في الأرض السفلى قال الله جل وعلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين قال السلف سجين هي الأرض السفلى ومما يدل على أن جهنم أو النار في الأرض السفلى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث المحتضر حديث طويل الذي كان وعظ به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عندما كان يجهز قبر الميت يعني عند تجهيز قبر الميت وبهذا المناسب الموعظة على أو على ما تكونش بعد الدفن تكون قبل الدفن أثناء الدفن فمن كانت له قدرة على الوعظ وأراد أن يعظ الناس فليعظهم أثناء تجهيز الميت أما بعد الفراغ من دفنه فلا ينبغي أن يعظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بعد الدفن أبدا بل كان يأمر الصحابة ويقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسال اقول حديث البراء وفيه أن الروح الخبيثة تأخذها ملائكة العذاب فيستفتحون في السماء فلا يفتح لهم فيقال اكتبوا كتاب عبدي في سجين فيرجعون بها إلى الأرض هذا دليل على أن الكفار لا يفعدون إلى السماء وإنما يردون إلى الأرض ومعلوم أن هؤلاء يعذبون الآن ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج أراه الله عز وجل الذين يعذبون قد يقول قائل النار والنبي صلى الله عليه وسلم عورج وشاف أهل المال وعذلك مشكلة هذه صحيح لأنا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يراهم لما عورج إلى السماء السابعة وتقول النبي أن النار في الأرض هذا سؤال مشكل ولا لا نقول الله جل وعلا يجري ويفعل ما يشاء وقد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات على ما يوجد من تحت الأرض ألا ترون أن العلم الضعيف جدا الذي وصل إليه البشر الآن استطيعون من خلاله من خلال هذه الـ هذه الـ وش اسمها؟ الصاتر كما يقال الصاتيرات هذا يشوفوا بيوت معينة فقيل لي أنه مصروا إلى أن يعني يعرفوا ما داخل البيت بالذات يعني تفاصيل البيت موجوده داخل يقدروا يشوفوها عن طريق فاتلها، فقدرة الله أعظم يا إخوان، وقادر ربنا جل وعلا عن أن يري نبيه من فوق سبع سماوات ما يحصل تحت أو في أسفل السافرين في الأرض السفلى، هذا التحقيق وهذا الذي ندين الله جل وعلا به في مكان وجود جهنم نبحث الرابع متعلق بجهنم صبحون اليوم راه, راه اليوم راهد درس عقيدة لكن أقول هذا من فوائد تدريس كتب الحديث ونأهيب لطلبة العلم والذين آتاهم الله عز وجل علم وهم قائمون على الدعوة إلى الله أن يشرحوا للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب السنة إخواني فيها الدين كله الحديث الواحد تأخذ منه الأحكام تأخذ منه السيرة تأخذ منه العقيدة تأخذ منه الأخلاق الحديث الواحد حديثك يسمى متنوع في المجلس الحديث إذا كان متعلقا بقصة في السيرة فإنك تتعرض لهذه القصة ثم إن تضمن شيئا متعلقا بالأحكام تكلمت عنه ليس تعلق به شيء من العقيده عرضت عليه ثم تنوه بما تضمنه هذا الحديث من الاخلاق وكل هذا تضمنته احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قلت من المباحث المتعلقه بالكلام على جهنم هل عذاب جهنم حقيقي ام ليس يعني حقيقي يؤلم ام أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون انه قد قيل بأن الكلام على جهنم إنما هو من باب الوعيد من باب التخويف لأن الله تعالى رحيم لا يعذب بهذا العذاب المذكور إنما هو لأجل التخويف فقط فنقول هل هذا العذاب حقيقي مؤلم؟ أم أنه ليس بمؤلم بحيث يكون هؤلاء الكفار كالحجارة ترميها في النار لا تحس بشيء نقول الذي عليه أهل السنة أن العذاب في جهنم مؤلم وأنه حقيقي ينال الروح والجسد معا ذلك لأن الله جل وعلا وصف هذا العذاب بأنه أليم أي مؤلم قال ولهم عذاب اليم بكذا موضع بل ان الله جل وعلا ذكر ان اهل جهنم يتمنون الموت ويتمنون الاراحه وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ناكثون ولو ان هذا العذاب لا يؤلم ولا يشس بألمه المعذبون به لما تمنوا الموت فلما تمنوا الموت ذل على أن هذا العذاب مؤلم وأنه ينال الجسد والروح معا وقال الله جل وعلا أيضا إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هذا من أفرح ما يكون في أن العذاب ينال العباد حقا ويؤلمه نسال الله أن يعيذنا منه نعوذ بالله من عذاب جهنم نعوذ بالله من عذاب جهنم نعوذ بالله من عذاب جهنم وقال الله تعالى أيضا عن الكفار وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة فالكفار يعطشون عطسا بالغا وان طلبوا السقايه فان الماء لا ياتيهم الا على مهل وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يعني يمهلون ولا يعطون الماء مباشره وانما يؤتى بالماء على مهل ثم ان هذا الماء ان اعطوه قطع أمعاءهم كما جاء في الآية الأخرى قال الله جل وعلا وسوء ماء حميما فقطع أمعاءهم وعلى هذا نقول إن مذهب اهل السنة والجماعة أن العذاب الواقع في النار مؤلم وأنه حقيقي طيب المبحث الأخير ونقتصر عليه حتى لا نطيل هل النار نار واحدة أم أنها نارة الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة أن النار واحدة لأن الذين قالوا إن النار ناران أو قالوا إن النار, نار إن النار, إن النار عفوا قالوا إنها نار الكفار ونار العصاه من أهل القبلة وهذا لا دليل عليه من كتاب أو سنة وهذا من الغيب الذي لا ينبغي أن يثبت إلا بورود الدليل الصحيح من الكتاب أو السنة فلما لم يكن هناك دليل فلا ينبغي أن نقول بأن هناك نارا وإنما هي نار واحدة ذكرها الله وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل وهل يعذب العصاه كما يعذب الكفار نقول إن الله جل وعلا قادر على أن يجعل نار الكفار أنكى واعظم من نار العصاه بل ان الله جل وعلا قادر على أن يجعل نارا واحده يحرق بها واحدا ويتلذذ بها آخر ألم يجعل الله جل وعلا نار إبراهيم بردا وسلاما عليه قولوا بربكم ألم يجعلها بردا وسلاما بلا ولا تقولوا نعم إن الله جل وعلا جعل نارا متأججة على إبراهيم جعلها بردا وليست بردا فقط لأنه لو قال بردا لتاثر من بردها وإنما قال بردا وسلاما فصارت كأنها, كأنها شيء منعش يرتعش به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا نقول إن عامه أهل السنة بل أقول أغلى الأهل السنة والنادر لا يقاس عليه أن النار نار واحدة وأن الموحدين من أهل القبلة يعذبون بقدر ما عندهم من عصيان، ثم يخرجون منها بشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وبرحمة الله جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الطويل، ثم يقبض الله قبضة من النار فيقول سبحانه جل وعلا شفاعه الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم أبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط وأما الكفار فيبقون فيها أبدا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ولم يخرجوا منها أبدا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستعادة أو أمر بالاستعادة من عذاب القبر عذاب القبر يا إخواني هو ما يحصل فيه من العقاب عذاب القبر هو ما يحصل فيه من العقاب وهو ثابت بالكتاب والسنة وأصل القبر هو مدفن الميت أي المكان الذي يدفن فيه الميت ومن رحمة الله جل وعلا أن جعلنا نقضة كما قال الله تعالى اماته فاقبره قال ابن عباس رضي الله عنه أي أكرمه بدفنه أي أن الله جل وعلا أكرم ابن آدم بأن يدفن ولم يجعله كالبهائم وقد يراد بعذاب القبر يراد به ما يحصل للإنسان في البرزخ وحياة البرزخ ما يكون بين الموت وقيام الساعة هذا ما يسمى بحياة البرزخ هناك الحياة الدنيا وحياه البرزخ والحياة التي تكون بعد قيام الساعه فالبرزخ هو الوقت الذي يكون بين الموت وبين قيام الساعه وهذا إن لم ي... وحتى هذا وان لم يدفن الانسان انه قد يحترق انسان ويولي رماد قد يقوله حوت فهذا هذا لا يدفن قد تاكله السباع فتأكل كل ما فيه فلا يشترط أن يقع العذاب على من دفن فقط وإنما قد يقع العذاب حتى على من لم يدفن وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كيف الله تعالى قادر على أن يجمع شتات هذا الإنسان من بطن هذه السباع أو من قيعان البحار أو مما أخذه الجو في السماء فإن الله تعالى قادر على أن يجمع اشتاك هذا الميت وينيله مما يشاء من العذاب أو النعيم لأن الله جل وعلا يقول قال رب ارجعوني لعلي أعمالوا صالحا فيما ترك قال كلا إنها كلمة هي هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإن العبد ينال حصته من العذاب أو النعيم في موقفه في البرزخ يتصل الكلام بعذاب القبر إن مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب في القبر يقع على الروح والجسد معا وقد ثبتت بهذا الأحاديث وقوله ومن فتنة المحيا والممات المقصود بفتنة المحيا والممات هو اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته واختبار بفتنة المحيا والممات واختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته أما فتنة المرء في الحياة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها لأنها فتنة عظيمة هو ما يحصل له من الشهوات ومن الشبهات هذا المقصود بفتنة المحيا وأن المسلم يختبر في حياته بالشهوات والشبهات والشبهات وفتنه الشبهات مردها إلى الإرادة وفتنة الشهوات مردها إلى العلم وأن المسلم لا بد أن يصحح إرادته وقصده تجاه الله جل وعلا حتى يجنبه الله هذه الشهوات ويستحضر عظمة الله تبارك وتعالى لان من قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه لا يجرؤ على عصيانه ويتخلص من شهواته بكل سهوله وكذلكم من تعلم لله واشتغل بعلم الوحيين كتابا وسنه فانه لا تطرقه ولا تقترب منه الشبهات اصلا وأما الفتنة بعد الممات أو فتنة الرجل بعد الممات فيندرج فيها السؤال العظيم المحرج إخواني وهو سؤال الملكين في القبر فان الملكين في القبر يسالان العبد ايا كان هذا العبد مسلما ام كافرا يسالانه عن ثلاثه اسئله محرجه جدا هي السؤال عن ربه وعن دينه وعن نبيه ولا يثبت عند ذلك نسال الله ان يثبتنا عليه سأل الله أن يثبتنا على ذلك ولا يثبت عند ذلك إلا من باع نفسه لله وقصرها على طاعته طول حياته أن لا أحد ينفعه علمه ولو كان عالما في الدنيا فانه لا ينفعه علمه عند ذلك. فلإنه نسأل الله العافية ينسى كل ذلك بدليل كما جاء في الحديث أن الكافر عندما يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه ماذا يقول يقول كحال الناس ها ها لا أدري كالذي يسأل في الدنيا عن شيء يقول ها كأنه يعلم شيء وهذا الذي يزيد في الحصر كونك تجهل الشيء أنت تجهله عندما تسأل عن شيء قل لا أنا لا أعرف هذا لكن عندما تسأل انت تعلم الجواب لكن لا تتذكره تزيد حسرتك فالمثبت من ثبته الله والمثبت هو الذي ثبت على هذه الأشياء في حياته الدنيا عرف الله حق قدره وعرف دينه فتمسك به وعرف نبيه فاتبع سنته فكان صالحا حقا اعتنى بسريرته واعتنى بظاهره هذا الذي يثبته الله جل وعلا في ذلك الموضع أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا أسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا فتنة مضلة في قبورنا وإلا فالفتنة يمر عليها كل الناس كل الناس يسألون لا أحد يستثنى من هذا السؤال لكن فيهم من يوفق للإجابة فينعم في قبره ويفسح له مد بصره ويرى مكانه في الجنة فيتنعم بمقامه في الجنة وهو في القبر والذي يعذب نسأل الله العافية يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه ويضرب ضربا شنيعا وضع معه رجل كريه الرائحة قبيح المنظر وتفتح له نافذة إلى مكانه في جهنم ينظر إليه يتعذب وهو يتحصى بسأل الله العافية وفتنة الممات ما يكون أيضا قبيل الموت قبيل الموت يا إخواني فتنتها عظيمة لأن الإنسان يكون في غاية الضعف والاسبكانة والفقر فيأتيه إبليس ليغويه وليجعله من ذوي الخاتمة السيئة قد ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته وهو يحتضر ومن أمامه يلقنونه في الشهاده فيقول ليس بعد ليس بعد احتار الناس هذا إمام السنه كيف لا يشهد أن لا إله إلا الله في آخر حياته ثم يغمى عليه فلما سري عليه قيل له في ذلك قال ان الشيطان جاءني وقال فزت يا احمد فزت يا احمد يريد منه ان يامن مكر الله والامام امام في السنه لا يامن مكر الله ولا ينبغي للمسلم ان يامن مكر الله لان الله جل وعلا قال ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون نكتفي بهذا لان الوقت قد داهمنا فإن شئتم تكلمنا عن الدجال وهو آخر ما يستعاد منه وإن شئتم تركنا هذا لوقت لا ندري متى يقول الكلام عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إلي ونقول لكم الأسبوع القادم ما كانش درس أسبوع كامل يعني خصتين سأغيب درسين والله الموفق لهذه لسواء السبيل